Yana osha kishidan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam qachon Ramazon kelsa, jannat eshiklari ochilur, dozoq eshiklari yopilur va shaytonlar kusanlaru dedilar. Bizolaridan faqat Abu Davud rivoyat qilmagan. Tirmiziyning lafzida qachon Ramazon oyi ning avvalgi kechasi bo'lsa, Şytarlllar va o'zbımcha jillr kiəlləur Dozaqning yehiikləri yapılur Ulardan birar eşik açılmazənnatning geçikləri açılur Ulardan bir ar eşik yapılmaz Bir nida qilquvchi Ey yaxshiligi stovchi kelib qol Ey yamanligi stovchi bas qil debn dadur Allahni dozaxdan azad qilgan banddələri bolur Har kecha shundoq bo'lar deydigan. Ushbu hadis sharifda zikr qilingan holatlar ham ro'zaning fazilatlari qanchalar ulug' ekanligini ko'rsatib turibdi. Keling, ular bilan bir-bir tanishib chiqaylik. Qachon Ramazon kelsa, birinchi jannat eshiklari ochiladi. Tirmizining rivoyatlaridagi qo'shimchada kelganidek o’sha eshikklar bir ortsi ham yopilmas Demak Raon oida rozador horida vafo etganlar janati bo’urlar Shu bilan birga e, o’sha oida janatga kirish uchun asqotadigan saob amallar ko’p qlinur Jannatning barcha eshega ochililishi Razon oida yer yuziga Allohning rahmati ko’p nozir bo’lishiga ham ishoradir Ikkinchi dozaxning eshiklari yopilur Bu eshiklardan birortasi ochilmas. Shuning uchun ham Ramazonda vafot etgan osidlarni dozaxga kiritish ham Ramazon ichi ko'chka surulib turadi. Roza tutgan bandalar dozaxga tushishga sabab bo'ladigan ishlarini qilmaydilar. Uchinchi. Shaytonlar kishal lanur. Ular biror kishiga ig'vo ham qilmaydi, ozor ham bermaydilar. Bu ishlarning hammasi Ramazon sharifni hurmatidan bo'ladi. Imom Tirmiziyning rivoyatlarida kirgan o'z boshuncha jinnlar ham kishallanish haqidagi qo'shimchadan jin boshqa shayton boshqa ekanligi tushuniladi. Shuningdek, jinnlarning ichida o'z boshunchalari bo'lib, kishilarga azor yetkazishi mumkinligi anglanadi. Imom Tirmiziyning daftarlaridan Ramazon sharifni qo'shimcha fazilatlari ham tushuniladi. 4. bir nido qiluvchi ey yaxshilik istavchi kelib qal ey yomonlik istavchi bas qil deb nido qilur. Demak Ramazonni sharqda yaxshilikka targ'ib va beriladigan savob yana ham ko'paytiriladi. Yomonlikdan qaytarish va uning odamini olish yana ham kuchaytiriladi. 5. Allohning dozoqdan ozod qilgan bandalari bo'lar. Yani avvaldan’zaqkat tushga loyiq bo’lib qolgan bandalardan ba’zilari Ramazni Sharərif tufayli. Allah tamonidan kechrilib, dozaqdan ozod xrinurlar. Bu ham ramazon hurmatidan bo’ladi. Demak, Rani Sharərif her bir banda uchun ’kan sabablar top qolish, do’zaqdan ozod bo’lib olish uchun juda ham qulay bir fursatdir. Bu fursatdan her bir o’zini bilgan insan, ulumni foydalanishi kerak. Buning uchun esa u muborak oyning rozasini ixtlos bilan tutib, har bir daqiqasini g'animat bo'lib ko'proq ibodat va yaxshilik ishlar qilib qolishi kerak. Wa anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qali: Man sawa ramazona imanan wa ihtisoban, ghufir lahu ma min dhanbihi. Аллахум хамса ва ахмад ва за да ва ма тааххар Яна оша кишидан ривоят qilinadi Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim ramozon rozasini iymon ila savob umidida tutsa uning o'tgan gunohlari mag'firat qinnur dedilar Beshavlari va Ahmad riwayat qilgan U kishi va qolgandlari hamni Ziyada qılgan. Şərh, bu hədisi şərifte rozaning nə qadar ulkan ibadət ekerli ki, onun qadrı nə qadar uluqlu ki, açıq aydın bayan qılmaqda. الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاه على الصلاه على الفلاح على الفلاح قد قامت الصلاه قد الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا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 الله اكبر الله الله الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله الرحمن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 Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Astaghfirullah. الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 فَإذ ج فإذَا جَأَجَلُهُم وَلِكُلِّ أَُّتِر الأصُول فَإذاَا جَ أَأَجَلهُم لا يَْتَأخِرُونَ سَعَتَوا وَلَا يَْتَقُدِمونُون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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ أَنَّى لَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كنتم تكسبون. ويستنبيونك حق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين الله اكبر سمع الله لمن حمده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 دَِ الصِراطَ المُسَْقمَ صِاطَ الذيينَأَن ْتَ عَلَهِمْ غيْرِ الْ المغضوب غير المَغضُوبِعَلَهِم غيرْرِ الْ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأموا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد؟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 قالوا اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, غير المغضوب عليهم وَلَا الضَّالِّينَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ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 لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَتلُ عَلَيهِم نَبَأنُوحِ إذ قالَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانكَبُر عَلَكُم م قامام وَتَزكِيرِ بِآياتِ اللهِ فَعَلَى اللهَِّ تكت.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 وَمَا بَعَثْنَا مِن بَعْدِي رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثَُّ بَعثْنَا مِم بَعَدِهِم مُسَ وَهَرونَ إِلَى فِ الرعَعوونَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَ فَسْتَكبَرُوا وَكَانوا قَوْمًَا مُجرِْمين فَلََّ جَأَهُمُ الْ الحَقُّ مِن ِدِنَ قالَاوا إِ هَا قاللَمُ سَاءتَقولونَ للِحَقِّلَ م جَ أكُمْ أَصِحر هذا وَلَا يُفْحُ الساحِرون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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِمُوسَى الْقُ مَا أَنْتُمُ الْمُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمٍ مِنْ قَوْمِ فمَا آممَنَ لِمُوسَاءَِّ ذُرِّيَةُم مِنْ قَوْمِهِ عَ خَوْفٍ مِن فِ الرعَوونَ وَمَ لَئهِم أَي يَفْتِنَهُم وَإَِّ فِ الرَوونَ لعَِم فِي الأرْرض وَإِهُ لَمِنَ المُسِْفين.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 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنُ النَّبِيِّ بِإِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغيا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 يا الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَلا قَدَبَو وَأَ بَنِي إسرَ لَ مُبَو وَأَصِدق وَررزَقُناَهُم مِنَ القَباتاتِ فَمَختَلَفُ حتىَ ج أَهُم العلمْ إَِّ رَبكَ يَقضيبَينَهُم يَوومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فِي يَخْتَلِفُون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 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 La ilaha illa allahu nastaogfirullah Nesanuka aljannata wa na'udhu bika minan naar Allahu Akbar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 Al-Kitaab uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakeemin khabir Allah ta'abudu illallah inni lakum minhu nathiru wabashir wa anistaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi yumat ثيئركم يمدعكم متاعا حسنا الى اجل ان موسى الذي فضل فضلا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير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 وَهُوَ الذي خَلََقَ السَّمواتِ وَالأَرضَثِ سَِّةِ أَامُ وَكَانَ عَشُهُ وَكَانَ أَرشُهُ عَ المَ إِلَبلَلُ وَكُمْ أَُكُمْ أَحسَن عملا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 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُونَ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ نَصْرٌ فَعَنهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَل إِن أَذَقُنَِ سَانَ مِنا رحمَةَ ثمَُّ نَ زَعْنَهَا ثمَُّ نَزَعْنَهَا مِنهُ إِهُ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 أَنْ يَقُولُوا لَوْلَىٰ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلَكٍ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ أَمْ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتويات وادعوا من استطعتم, وادعوا من, استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliq Yawmi Ad-Din Iyaka ИННА СИРАТАЛ-МУСТАКИМ СИРАТАЛ-ЛЗИНА АНЪАМТА АЛАЙХИ ГАЙРИЛ-МАРДУБИ АЛАЙХИ ВА лад مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ فِيهَا أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا, وهم فيها لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ نوفئ إليهم فيها اعمالهم وهم فيها لا يبخسون نوفئ إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً لِأَن يَؤْمِنُوا بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ رَبُّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُوا الْأَشْهَادُ وَيَقُولُوا الْأَشْهَادُ هَاؤُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا, وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هُم فيِيهَا خَالدُون مَثَلُ الْفَر قَنِكَ الأأَعْمَا وَأَصَّ وَالبَصير وَسَّم هلَل يَسْتَوِ مَثَل أَفَل تَذَكَّرُون اللهَّ أكبر. سمي الله من حميدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Алло, ва <laughs> As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا لِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَتُم إِن كُنتُ عَلَ بَيينَةِ إِّ الرَّبّ وَآتَانِي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ رردِهِ فَعْرَُّتْ عَلَكُم أَنُ الْزِمُكُمُهَاك Anulzimukumuha wa antum laha karihun Ya qawmi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala Allah وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَعْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ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 وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَئِنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَفَلَا يَكُونُونَ حَقًّا عَابِدِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إني إذا لمن قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فأتنا, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ وَلَا إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمُ النُّصْحُ حِيْنَ أَرَدْتُ أَن أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يريد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 فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا و ا و ح ي ا ا لى ن و ح ا ا ن ن ه و وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا رَأَى عَلَيْهِ مَلأً مِنْ قَوْمِهِ سَخِيرُوا قال إِن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كَمَا تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى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 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٍ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيلٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى وَنادَ نُحنِ بَنَهُ وَكَانَ فِي مَعَزِلابُونَ يَركَمَّ رَعْنَا وَل تَكُْ إِركَمَّ رعَنَا وَل تَكُمْ مَّ عَكَافِرين قلَ سَآوِي إلَ جَبَنِي يعصمُون قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اقل يا ارض بلعي ماءي ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين وَأَنَّهُ نُحِّرَ رَبِّهِ فَقالَ رَبِّي إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قُلْ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ سَلَ تَسْأَلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 طَيِّبًا <قيل> يَا نُوحُ بِطِبِّ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ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 Allahi akbaro السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر.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 يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَيَّاهُ قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اْتَرَاكَ بَعَضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 اِن تَوَلّوا فَقد ابْلَغْتُكُم ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ واتبعوا, وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَبُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ ٱللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَن حَمِدَ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 الحمد لللههِ رَبّ العالمين الرحمَان الرَّحيمِ م لك يومِدينين إ كانعبد وَئية كان ستع إهد الصرااطَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطام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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا وإننا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَعْصِرُنِي مِنْ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيبٍ وَيَا قَوْمِ هَارُونَ قَتْلُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهُ بِسُوءٍ فَإِنْ يَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَطَّرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا والذين آمنوا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود سمع الله لمن حمدها Allahu Aqbal. Allahu Aqbal. Allahu Aqbal. Allahu Aqbal.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 غير المغضوب عليهم ولو طالين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 Qaloo لَا تَخَفْ inna ursilna ila qawmi luq wa amraatuhu qaimata fadahikat fa bassharna ha fa bassharna ha قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ innahu hamidun majid salamma dhahaba 'an ibrahim ar-rawu wa ja'athu al-bushra yujadiluna إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهٌ مُّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِنَّ وَإِنَّهُ آتِيَهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مردود. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ قَال هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِيهُمَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ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 فَأسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِن الَّنِ وَتَّ بِأَدَبارَرَهُم وَتَّ بِعَدَ بَارَهُم وَلَا يَلتَفِتْ مِنْكُم حَد إَِّ رَأتَك إِهُ مُصبُهَا مَا أَصَابَهُم. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّدْحِ أَلَيْسَ الصُّدْحُ بِقَرِيبِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلٍ مَعْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ Allahu Akbar Jamia Allahu liman hamida Allahu Allah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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى مدين أخاهم شعيباً قَالَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تُنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَانَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَثْقَهُ كَثِيرًا مِنَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَى كَثِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَةٌ لَّرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 وَأُرِيدُ تَقِيبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ أَفْلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِيْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا أَلَا يُعَدُّ لِمَدْيَنَ كَمَا بعيدت الله لمن الله سمع الله لمن حمده <سلم> الله اكبر Аллоҳу акбар Аллоҳу акбар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 لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ فَمَا أُذِنَتْ عَنهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمنَاهُم وَلَكُ وَمَا ظَلَنَّهُم وَلَِ ظَلَمُ أَمفُسَهُم فَمَا أَغْنَةَعَنهُم آالِهَةُ مَُّتِ يَدْعونَ مِن دُون الَّ شُرَكَ فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَمَا أُغْنِيَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظالمة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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 وَأََّا الذي نَ سُعدُ فَ فِيجََّةِ خَالدينينَ فِيهَا مَدَمَةِ السَّموَاتُ وَالأَرضُ إِللاا مَ شَ رَّك أَطَ أَنْ غَييرَ مَجزُذ فَل تَكُ فيِي مِرْنْيَةٍ مَِّا يَعبُدُ هؤلاء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 الله اكبر سمع الله ملمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Äكvel.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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون اتَّمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الليل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين. لَٰكِن كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرض إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أُنجِينَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ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 وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام را تلك آيات الكتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ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 وَكَذَلِكَ يَجَتَبِكَ رَبّكَ وَيُعَِّمُكَ مِنْ تَأوِيلأَحادِيثِ وَيُوتُِّ نِعَمَّتَهُ عَيْك وَيُطُِّ نِعمتَهُ عَيكَ وَعَلَ آلِ يَعَقُوبَكَ مَ أَتَمَّ عَ أَبَ وَيكَ مِنْ قَبلَلُ إبَرَهِمَ وَإصحاقُ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 اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار وانقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون قالوا يا ابانا ما لك لا تامننا على يوسف واننا له لناصحون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 وَلَوْلَا إِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَ أَبَوَهُم عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءَ أَبَوَهُم عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يَ أَبَانَ إِ ذَهَبنَ نَْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَع عندماَمَتَعنَ فَأَكَ لَ الذِب فَأَكَ لَ ضب وَمَااء تَ بِمُؤمِنلنَا وَلَكَُّ الصصَاضقين وَجَاءَ عَلَى قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبًا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون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 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَكَذَلِكَ مَكن النَّ لوسُ فَفِي الأررضِ وَلِن عَِّمَ مِن تَأويل الأحادِيث وَوظهُ ظَالِبٌ عَلَ أَمْرِي وَلَكِ أَكثَرًاَّا سِلََا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغُلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقِيلَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ قَالَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَآهُ نَرَى رَبِّي كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ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 فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَاسْتَفْكَذَبَتْ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصادقين. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِي ذَنْبِي إِنَّكِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا ان لا نراها في طلل مبين فَلََّا سَمِعََتْ بِمَكْرِهِ أَْرسَلَت إلَيْهِ وَأَعتَدَت لَ مُتَّكَ أَْ وَآتَتْ وَآتَتْ كُل وَاحِيدَةٍ مِنهُ نَّسِكينَ وَقَالَتِ خُرجَ عَلَيْهِ.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 قُل رَبِّ اسْتَجِبْ لِي إِنَّ مَن يَدْعُونَ نِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين الله أكبر سمع الله لمن حمد.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 قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطَعَمٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا نَبَأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي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 م تَعبُدُونَ مِنْ دُونِي إِلَّا أَسْمَ أَْ سََّيتُمهَا أَتُمْ سََّيتُموهَا أَتُم وَآبَاءُكُمَّ أَن زَل اللَّهُ بِهَا مِسُ القَان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 وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالضَّعَ سِنِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق دِيْقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِي يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُمْبُلَاتٍ وَسَبْعُ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى الناس لعلهم وَلا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ يَأْكُلُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصيرون الله سمع الله لمن حمده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 سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت субхун ഖуддусу Роббуна ва Роббуль малайкати вар рух ла илаха илляллаху настағфируллах насъалукаль жаннату ва наъузу الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلقه اقرأ قل انس من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله اكبر سمع الله لمن حمده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 إِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, غير المغضوب عليهم وَلَا الضَّالِّينَ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ليطغى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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى الله أكبر الله أكبر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 As-salāmu aleykum wa rahmatullah. As-salāmu aleykum La ilaha illallah wa la shariqa, lahu l-mulke, lehu l-hamduhu wa alaihi. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله تాలఆ qilgan to'at ibodatlarimizni tutgan ro'zalarimizni qilgan hatm qur'onlarimizni o'qigan tarovih namozlarimizni dargohinda husnı qabul aylah xatolarini nuqsonlarini Alloh taolo o'zing af tarqoq himda mukammal qilingan ibodatlar qatorida qabul aylah ta Alloh taolo jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr-i hasanot yoz jamoatimizni ichidagi bemorlarga shifoi komil shifoi ojil ber hojatlarimizni ravo aylah mushkillarimizni oson qil qarzdonlarga ta Alloh taolo najot ber kasbkorlarimizga baraka ber haloldan topib o'zingni roziliginga sarflanishlini Allah hammamizga muvaffaq aylah Alloha taolo bu beytinda xizmat qilib turgan azizlarimizni hammalarini xizmatlariga ajr salovatlarini ko'paytirib ber. Alloh taolo yurtimizni jannat makon yurtlardan, xalqimizni o'zingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishadigan nasib ayla. Bu yerda chiroyli holatda tajvid bilan kalomig'ni bizga o'qib eshityaryotgan qorodomlarimizni Alloh taolo o'zing hifzi himoyangda asrah. ularni tarbiya qilib, katta qilgan, ta'lim bergan ota-ona yo, ota-ona yo, ustozlarga ta Alloh taolo izzat tojini kiydirmolinglar, muvaffaq qil. Alloh taolo bu kabi qorillarimizni soni ham, sifatini, ham ziyoda bo'lishligini nasib aylah. Kalomingni, nurini musulmonlarning ichida, eldagi, yurtdagi tarati yurishliklarini Allah o'zi muvaffaq qil. Alloh taolo hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zi musharraf qil. yurtimizni kurli bola ofatlardan o'zing asra yurtdagi xayr barakana bo'layapgan bu islohatlarni bardom ayla unga bosh bo'lptirgan muhtaram prezidentimiz atroflardagi barcha azizlarimizni ulota olo Saol hammalarda bardovon qil Rushdi hiddaytda o'zing bardovon qil ota olo hammalarni dunyoya oxira soodati ko'zing misharraf qil ota ola hammalarimizni rama копла ажр савобларни касб қилган ҳолимизда гуноҳларимиз кечирилган ҳолатда chiqishligimizни Аллоҳ ҳаммамиз учун осон қил. Роббана атина фид дунё хасанатан ва фил ахироти хасанатан ва қина азабан нар. Роббана ла тузғир хулубана бада из ҳадайтна ва хаблана милла дунка раҳма. Иннака антал ваҳҳаб ва саллаллоҳу ала саййидина Муҳаммад ва ала алиҳи ва ашҳобиҳи ажмаин